الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل النجات لمن تمسك باربع خصال فقال جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذه واحده وعمل الصالحات هذه الثانيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهاتان الخصلتان الثالثه والرابعه التواصي بالحق والتواصي بالصبر واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وامينه على وحيه حذر امته من الفتن عليه الصلاه والسلام فقال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن من توفيق الله لعبده المؤمن أن يسلمه من الفتن فلا يخوض فيها لا بلسانه ولا بيده فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف ومن وجد فيها ملجا او معادا فليعذ به رواه البخاري ومسلم ايها الاخوه المؤمنون ما اسعد من جنبه الله الفتن قال عليه الصلاه والسلام ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن رواه ابو داود ايها الاخوه الكرام يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الذي افنى حياته في تعلم العلم وتعليمه وأفنى حياته في الأمر بالمعروف هو النهي عن المنكر وأفنى حياته في الجهاد في سبيل الله أما تعبده وتحنثه فشيء عظيم يقول رحمه الله تعالى وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فأما إذا أقبلت فانها تزين ويظن ان فيها خيرا وهذا الكلام ايها الاخوه كلام انسان عارف كلام انسان قد اطلع على نصوص الكتاب والسنه والاثار يقول فاما اذا اقبلت فانها تزين ويظن ان فيها خيرا فاذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمراره والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعضا لهم ان يعوذوا في مثلها كما انشد بعضهم الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل وصدق رحمه الله ايها الاخوه المؤمنون ان من الفتن التي لا ينتبه لها كثير من الناس فتنه ترك الصبر الذي امرت الشريعه به لا سيما في اخر الزمان كثير من الناس يريد ان يصلح كل شيء في ساعه ويريد ان يغير المنكر في اسبوع او شهر ايها الاخوه الكرام انه اذا كثرت الفتن وتنافس الناس على الدنيا وظهرت الاثره الاستئثار بالمال والاستئثار بالدنيا فالصبر ايها الاخوه على مثل هذه الاحوال مطلب شرعي وهو صعب على كثير من الناس لا سيما وقد اتيح لكل احد في هذا الزمان ان يقول ما يشاء دون النظر الى علمه والى عقله والى مكانته وازدادت الفتنه بسهوله الحصول على ما يسمى بوسائل التواصل الحديثه كالتغريدات والحسابات الالكترونيه وبعض الناس يسعى في ان يكون له متابعون ويقول كلاما لا يدري صوابه من خطاه من اجل ان يعجب به بعض الرعاع صار كل احد يغرد حسب رايه والله المستعان وقد يقع المسلم في شيء من الفتنه وهو لا يدري لا سيما ان كان قليل العلم ووجد له اتباع ومشجعون نسال الله العافيه والسلامه ايها الاخوه المؤمنون الصبر على تغيير الواقع واصلاح الواقع الصبر على ذلك شجاعه وعقل وليس جبنا وتثبيطا وخورا كما يصوره بعض السفهاء اجواء الثورات طالت كثيرا من الناس في ظل هذه الاجواء صار كل حق لا ينسجم مع هذه الاجواء يتهيب صاحبه من ذكره فضلا عن الصدع به لماذا يا اخى المسلم يا طالب العلم ايها العالم ايها القاضي أيها الداعية إلى الله اصدع بالحق لترضي ربك ولا عليك من أحد بعض الناس يتهيب من ردود أفعال الناس أنهم سيغضبون عليه ويقولون عنه إنه كذا وكذا إذا رضي الله عنك ما يضرك بعد ذلك من اطلع على النصوص الشرعية وجعلها نبراسا له بمعنى أنه يدرس ويتعلم ثم يعتقد لأن بعض الناس يعتقد ثم يستدل هذا خطا تعلم وادرس واقرا الادله ثم اعتقد هذا هو الصواب من درس النصوص الشرعيه والاثار فانه سيجد المخرج باذن الله وسيجد الموقف واضحا عند حدوث الفتن واختلاط الامور ومن قرأ التاريخ وتدبر ما فيه وتامل احوال الناس سيجد ان من اصعب الامور على النفوس ان تصبر اذا امرت بالصبر نعم ايها الاخوه الشريعه امرت بالصبر في احوال الفتن وكثره الهرج والشكوهات ومن من يطيق ذلك ما احوج شباب اهل السنه ما احوج شباب اهل السنه ان يتعلموا الصبر ويتعلموا المصابره ويقراوا سير الاولين حتى تشيع ثقافه الصبر نعم كما هناك ثقافه ثورات نريد ايضا ان يكون هناك ثقافه صبر هذا الامر ايها الاخوه مطلب شرعي مطلب شرعي الذي ينتقد مثل هذه الاشياء انظروا الى علمه هل هو من اهل العلم ان من الفتن التي لا يتفطن لها الا اهل العلم والبصيره فتنه اهمال فريضه الصبر والظن بان الصبر يعني الخنوع والذله والتنازل عن الحريه والكرامه الى اخره من اين اتى هذا الكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه اصحابه ضيدت حريتهم في بعض الاوقات الم تقراوا ما حصل في شعب عامر حصروا سنتين صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن اصحابه كانوا ياكلون الجلود اليابسه هل هذه ذله لا والله لا والله انهم اعز والله عز وجل يقول لله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ويقول جل وعلا لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون متى بشرط ان كنتم مؤمنين نعم ايها الاخوه الصبر لا يعني الخنوع ولا يعني التنازل عن الكرامه والسيره مليئه باحداث ظاهرها اذا نظر اليها من ليس بعالم قد يقول ان هذا تنازل وهذا خنوع نسال الله العافيه والسلامه وكل الذين سجل التاريخ سيرهم لما تركوا الصبر والتدرج في الاصلاح التدرج في الاصلاح والصبر على ذلك التت احوالهم الى امور ليست في صالح المسلمين يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهناك نقول كثيره عن شيخ الاسلام اخترت قليلا منها وهي مليئه بالعلم والحكمه يقول رحمه الله في منهاج السنه ولعله لا يكاد لا يكاد يعرف طائفه خرجت على ذي سلطان الا وكان خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي ازالت فلا اقام دينا ولا ابقى دنيا ويقول رحمه الله تعالى وكثير ممن خرج على اولات الامور او اكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه الظاهر في بعض الأحيان أنها من أجل الدين ومن أجل الشريعة وفي الحقيقة الخروج والمظاهرات في الغالب من أجل المال من أجل لقمة العيش يقول شيخ الإسلام لم يصبروا على الاستئثار ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى نعم يكون السلطان أو ولي الأمر عنده معاصي وذنوب فيقول شيخ الاسلام فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات فاذا اراد ان يتحدث مثلا لا يتحدث عن الاستئثار يتحدث عن السيئات التي بسبب بغضه زادت وزادت وضعف الكلام عنها هذه قضيه مضطردة في كل الاحوال يقول شيخ الاسلام ويبقى المقاتل له ظانا انه يقاتله لا ان تكون فتنه ويكون الدين كله لله ومن اعظم ما حركه عليه طلب غرضه اما ولايه واما مال ايها الاخوه هذا هو الواقع فلنترك العواطف هذا هو الواقع وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنه وبالجمله العاده المعروفه ان الخروج على ولاه الامور يكون لطلب ما في ايديهم من المال والاماره وهذا قتال على الدنيا ليس قتالا لتكون كلمه الله هي العليا يقول حذيفه رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والفتن اياكم والفتن فلا يشخص اليها احد فوالله ما يشخص فيها احد الا نسفته كما ينسف السيل الدمن انها يعني الفتن مشبهه مختلطه متشابهه متصله حتى يقول الجاهل هذه سنه وتتبين مدبره فاذا رايتموها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا اوتاركم ايها الاخوه الكرام هذه بعض نقول والنصوص في هذا الباب والمسألة أيها الإخوة تحتاج إلى علم وإلى تأني وإلى روية ولذلك جعل الله تبارك وتعالى العالمين بالشريعة هم المرجع في الفتن فقال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن انه سميع قريب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على دربهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ان هذا الاصل المقرر عند اهل السنه لا يعني ان يوصف الباطل بانه حق ولا يعني ان يترك الناس فريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا والله بل يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بالضوابط الشرعيه وحسب الطريقه النبويه والسنه المتبعه عن السلف الصالح ايها الاخوه الكرام اي فساد يوجد في اي مكان المسلم المؤمن الذي يخاف الله يسعى في اصلاحه ولكن الله عز وجل يقول واتوا البيوت من ابوابها فيجب على المؤمن ان يسلك الطريق الصحيح الذي رسمته لنا شريعه الله وهي شريعه منزهه شريعه مطهره الله سبحانه وتعالى يعلم ما آلت الامور ونحن لا نعلم فلم يفرض علينا شيئا الا لمصلحتنا فلما فرض الله عز وجل الصبر على عباده هذا لمصلحتهم والتاريخ مليء كما سمعتم بحوادث كثيره تدل على ان الاستعجال وعدم الصبر نتيجته مر ويلات على المسلمين هذا ايها الاخوه نقوله حتى لا يفهم احد ان المقصود هو ان يترك الناس ويترك المسلمون الاصلاح ويتركون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ولكن لكل مقام مقال ويجب على كل احد ان يكون عنده من العلم الشرعي ما يؤهله لمعرفه الطرق المناسبه للاصلاح والطرق المناسبه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يرجع الاثر سيئا وهو لا يدري يقول شيخ الاسلام الثاني وهو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين يقول من تامل ما جرى على الاسلام في الفتن الكبار والصغار راها من اضاعه هذا الاصل يعني ترك الصبر في التغيير وعدم الصبر على منكر فتولد منه ما هو اكبر منه هذا كلام علماء اتفقت الامه على امامتهم ويقول شيخ الاسلام في كتابه الماتع الاستقامه يقول ولا تقع الفتنه الا من ترك ما امر الله به فهو سبحانه امر بالحق وامر بالصبر فالفتنه اما بترك الحق واما من ترك الصبر كلام ايها الاخوه عليه اثار النبوه ايها الاخوه المؤمنون ما معنى ترك الصبر ان ترك الصبر المامور به هو هو ما يتوهمه بعض الناس من ان اصلاح اي فساد لا يمكن الا بالثورات وبتغيير الانظمه السياسيه دون النظر الى احكام الشريعه ودون النظر الى المصالح والمفاسد التاريخ مليء بالاحداث التي تدل على ان الذين سلكوا مسلك التغيير بالقوه والمواجهه تجر على الامه ويلات وفتنا لا طاقه لها بذلك الامه لا تطق ذلك وهذا امر لم يامر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا امر مخالف للشرع اصلا فكيف اذا دل الواقع على انه فساد في فساد اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق باذن انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح واختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا غير مفتونين يا رب العالمين اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم احفظ اخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم هذا البلاء انك على كل شيء قدير اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم اننا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد